دوره الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت معمور والسقف مرفوع والبحر مسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض العبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم تكذبون فسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 123. إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 124. إن المتقين في جنات ونعيم 125. فاكهين بما ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر من صفوف وزوجناهم بحور عين والذين وَاتْبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَنْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ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 117. فمن الله علينا ووقانا عذاب عَذَابَ 118. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 119. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل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 أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يقولوا, يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ